قد فسر أهل العلم هذه الآية بقوله طيبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم وطابت ذهب وآيركم فادخلوا الجنة خالدين وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا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 ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة في القبر تزيل كل خلفه أو يحاسب أو يحاسب في القبر أو في أرض الحشر ويصفى في نار جهنم والعياد بالله حتى يدخل الجنة طيب لأنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه بثقال ذرة من خبف ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة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 وشفق من الكبار يعلم نفسه ماذا فعل فيقول يا رب ألم تفعل كذباً فيقول بل لا يا رب بل لا يا رب ما لا يا, يا رب فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيدخل الجنة فيقول يا رب ما زال هناك لأنه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أقلبها لك حسنات حسنات لي قلبها حسنات لأنه طيب والله لأنه طيب جل جلاله لأنه طيب فيقول العبد لأنه يطمع أن تقلب الكبائر الآن وقبل قليل كان خايف أن تنضح فيقول يا يا ربي <تصفيق> يا ربي ما زال هناك اليدلوب فيبتسم الله وهني لمن ابتسم الله له لا. لأنه طيب فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فادخل الجنة فيذهب فيأخذ كتابه بيمينه فيذهب لاهل المحشر وهو قبل قليل خائف. أن يفضح أو خايف أن يؤتى باسمه لا يريد الناس يعرفوه لما يعرف بما عنده من الدعو فيقول ها هو كتابي اللهم يا طيب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 والذي يرفع درجاتنا والذي يقفل لوالدينا ولكل من قال ابي ابي صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قدمت لكم هذه الماده من موقع شبكه ملامح